فإذا هم بالساهرة هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أنت الزكى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ لَايَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَلَوْلَا إِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى وأنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولرض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى